ا ل سنتكلم ل على ا م ي اليوم إن شاء الله في اتياق كلامنا على مراحل القضاء على بعض الاعداد التي يجب أ ن تكون في القضاء وبعض ما يتعلق بالحقوق والواجبات التي ل ل ق ا ل ي وعليه ل ت ن ب ا ل ق ا ض ي في منصب القضاء من قبل ا ل إ م ا م قال ليكتب ا ل إ م ا م لمن يوليه ويشهد بالكتاب شاهدين يعني أ ن ا ل إ م ا م إ ذ ا أ ر ا د أ ن يولي قاضيا في منصب القضاء يندب له أ ن يكتب له كتابا ب م ث ا ب ة الصف الذي يدل على أ ن ه قد تولى القضاء رسميا ب إ ذ ن من ا ل إ م ا م ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمل بن حزم لما بعثه إ ل ى اليمن كتب له كتابا و ل أ ن أ ب ا بكر كتب لانس لما بعثه إ ل ى ا ل م ح ر ي ن وختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري و إ ن م ا قلنا إ ن ه منجب ولم نقل إ ن ه واجب ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إ ل ى اليمن لم يكتب له كتابا فجمع الفقراء بين ا ل أ ح ا د ي ث فقالوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ل ع م ر بن حزم وما فعله أ ب و بكر لانس انما هو على سبيل النجم وليس على سبيل الوجوب ولو كان للوجوب لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب لمعاذ حينما بعثه إ ل ى جمع ويشهد أيضا على سبيل يشهد بالكتاب شاهدين أمير حينما يكتب عليه شاهدين الندد بالكتاب الكتاب على جسد من ج ل توثيق الكتاب يخرجان, معه إلى البلد. يخرجان مع ه إلى القاضي ب ل ل د يخرجان ا مع والكتاب الذي كتب إ ل ى البلد يخبران الناس بالحال ل أ ن ا ل أ م ي ر قد عين فلانا قاضيا في هذه ا ل ب ل د ة حتى يمتثل الناس ل أ و ا م ر ه ويعمل بمقتضى توجيهاته وهذا أ ي ض ا على سبيل الندل واليك على سبيل الوجوب قال وتكفي الاستفاضه في الاصح ألا لا مجرد كتاب على المذهب يعني كتب كتاب ولكنه ما أ ش ه د عليه هل يكفي هذا قال كتاب وحده دون إ ش ه ا د عليه ما يكفي بل لا بد من ا ل ش ه ا د ة حتى يثبت أ م ر التوحيد منصب ب القضاء ا ل ل في التي أرسل إليها هذا السلام الذي الآن كلنا يعرف الكثير أرسل يعرف سنذكره منه ليس ك ل ا ا غريبا م و إ ن م ا نص ع ل ي ه ا ل ف ق ه ا ء أ ن ه منه لا بد ح ت ى ت ك و ن ا ل أ م و ر ك ل ه ا م ن ة ق ا ل إذا د خ ل ا ل ق ا ض ي إلى ا ل ل ب د ة ا ل ت ي وجه إ ل ي ه ا أول ع م ل ي ع م ل ق العلم يبحث ن حاج ع ا ء ا ل ب ل د يتصل ب ا ل ل ع م ا ء ح ت ى ي ع ر ا م ل مع العلم كثيرا من ا ل أ م و ر التي يحتاج إ ل ي ه ا القاضي مما يتعلق بهم يبحث عن علماء البلد وعدوده للعدوله في البلد ل أ ن القاضي إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستشير فسوف يستشير العدوله ل ل م ا ا ويستشير ع الذين ا فيبحث اولا عن حال العلماء في البلد وعن احوال عن العدول يبحث عنهم العدول من هم العدول في كل حي في كل م ن ط ق ة من المناطق في كل ض ا ح ي ة من الضواحي يعرف كل واحد منهم قال ويدخل يوم الاثنين يدخل ن ذ ل ا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه ة د خ ل ا دخلها دخل المدينة ل د خ يوم الاثنين قالوا يدخل إ ذ ا دخل ا ل م د ي ن ة ينزل وسط البلد المكان الذي يكون بارزا طبعا هذه ا ل أ م و ر يعني ب ا ل ن س ب ة لاحوالهم ب ا ل ن س ب ة لزمانهم ومكانهم الدنيا تغيرت اليوم في الماضي كان هناك أ م ا ك ن يلتقي بها الناس مثل المجامع يجتمع فيها أ ه ل العلم يجتمع فيها أ ه ل الفضل أ م ا ك ن تجمع و ا يعني غ ل ي ة القوم في وسط البلد هناك أ م ا ك ن مشهوره يعني مثل عصرنا هذا أ م ا ك ن ا ح ت ف ا ل ا ت ك ث ل ا ا ل أ م ا ك ن التي تصير فيها المؤتمرات الاماكن التي يقصدها الناس في الزمن الماضي غير زمننا هذا ما ي أ ت ي اليوم يعني إ ذ ا كان القاضي ي أ ت ي اليوم على ارتباط أ ن ه صارت ز و ل ة ا ل إ س ل ا م وولى ا ل أ م ي ر قاضيا ي أ ت ي ينزل في سوق ا ل ص ف ا ء مثلا لا هذا الكلام غير وارد نهائيا س ا ح ا ت ا ل ع ا م ة ما ي س ت م ع فيها ا ل ل ف ض ل اليوم إ ذ ن ل ا د ان يكون في البلد أ م ا ك ن ع ا م ة يعني مثلا مقر مجلس ا ل أ م ة مقر مجلس الامه نعم مكان يقصد يؤم مقر مجلس الوزراء مكان يقصد يؤم مكان القضاء مكان يقصد ويؤم يعني الفقهاء ما نص على هذا ما كان في ذلك الزمان مثل هذا اليوم تغير قطعا فنحن ن ق ر أ هذا ونطبق عليه ما يقابله اليوم في بيئتنا ومجتمعنا فينزل وسط البلد يعني ينزل يعني في الوسط ب ا ل اجل ان يكون كل الجهات غ ر ي ب م ن ه ف ا ل منه ك ا ا ل ذ ع ا د ة هذه ا ل أ م ا ك ن التي ذكرناها مكان القضاء مكان ا ل مجلس ا ل أ م ة مكان مجلس الوزراء هذه ا ل أ م ا ك ن تكون ع ا د ة وسط ا ل ب ل د ة التي ي أ ت ي إ ل ي ه ا الحاكم و ي أ ت ي إ ل ي ه ا القاضي أ و ما شابه هذا نعم لنفسه هنا لنفسه اتصل اتصل اتصل في المنطقة من بالعلماء بالعدود عمل يعمل الأعمال؟ ويمجد أقام مستقر لم يقم مستقرا وسط وسط أو الوجاهة أول طيب في في التي إليها إيش البلد لدى إذا البلد اتصل اتصل اتصل بأصحاب ذهب بعد هذه ان ع م ا التي ل ذ ك ر ا ا ه تعرف على العلماء و ت ع على ر ف ا ل ع د و ق ا ل اول شيء ينظر في الحفظ لان اموره ناجحه اناس م و و و ق ف ن موقوفون ليس ب س ه م ة ث ا ب ت ة وانما للاحتياط اطيب سجن يعني ا ل ن س ا ن بمجرد ا ل ت ه م ة يوقف وبعد ذلك ي ح ا ك م اما ان تثبت وراءته واما ان تثبت إ د ا ن ت ه ف أ و ل عمل يعمل و ا ينظر و ا في أهل اهل ل ح طبعا نظروا في أ الحبس فمن قال حبست بحق واحد اقر ويديم حبسه لا في اشكال الا اقرار سيد البينات ياخذه باقراره او قال ظلما انا سجنت ظلما جعل له مسجون ظلما طبعا دعوه في هذه ا ل ح ا ل في عندي دعوه ومدعي ومدعي عليه وفي مدعي اصلي الان المدعي عليه جاء دعوه جديده المظلوم جدعي دعوه جديده انه سجن ظلما نحن على الأول. طبعا ما جمع قد طلب سجنه وسجن لا بد أن تكون عنده بيّنة ل ان ب د أ تكون عنده ب ي ن ة ا ل ب ي ن ة على المدع ي واليمين على من أنتب ق انتر ل إذا دعى أ ه خصمه عليه سجن حجة ظلما فعلى خصمه حجة. يقال للخصف الذي م دعى عليه وطلب وسجنه وسجن بناء على طلبه تقول له تعال ى اخي أ ن ت سجنت هذا إ م ا ان تثبت طلبك وحقك بالبينه و إ ل ا ن خ ل ي هذا بجل ونضجه من ا ل س ج ن نعم و ب ن ا ء على ه ذ ا إ من ا السجن ب ي يكون ن أن ة وإما هذا عليه هذا الإنسان فعلا ظلما وطبعا لما ظلما أيضا الشيخ لو يثبت ترتب عليه هذا موضوع آ خ ر ليس موضوعنا ا ل آ ن فان كان غائبا إ ذ ا كان المدعي الاصلي الذي طالب بسجده كان ما كان م د ج و د ا في ا ل ق ر ي ة او ا ل م د ي ن ة التي بعث إ ل ي ه ا القاضي أ و الناحيه كان غائبا ايش تعمل قال كتب إ ل ي ه ليحضر يكتب إ ل ي ه القاضي قوله ل تعالى إ ل ى المدينه التي سجد فيها فلانا لكي تثبت ح ق ا ب ا ل ب ن ه و إ ل ا فسوف نخلي سبيله نعم وليس المراد في ا ل إ م ا م البلقيني رحمه الله تعالى من أ ص ح ا ب ن ا قال كيف يطالب المدعي قصد صاحب الحق ل ط ا ل ب بالحضور من أ ج ل إ ث ب ا ت البينه بطلب من المدعى عليه ل م ف ت ر ض به أ ن ه ظالم يقول صار صاحب الحق مطالبا وصار المدعى عليه طالبا ويقول هذا أ م ر عجيب ليس له شاهد في الشريعه بمجيء القاضي ينقلب ا ل أ م ر يصير الطالب يصير مطلوبا والمطلوب يصير طالبا فاصحابنا ر ج و ا عليه ق ا ل ليس المراد بالكتاب إ ل ى الغائب أ ن يحضر ليس المراد إ ل ز ا م ه بهذا لا يجب عليه أ ن يحضر و إ ن م ا يعلمه القاضي يقول له أ ن ت قد طالبت لتجني فلان بحق لك عليه تعال من أ ج ل ان تنهي هذا الموضوع ليس على سبيل ا ل إ ل ز ا م و إ ن م ا على سبيل الحث والتحضيض من المشكلة أجل تنتهي يجب ولا عليه ح ر الحضور يعني يلزمه طيب بعد أن ينظر ما حاج بعد في المتاجين قال أ و ل ا نظر في أ ه ل ا ل ح ب ث فمن قال حبست بحق أ ز ا م ه أ و ظلما فعلى خصمه حجه ف إ ن كان غائبا كتب اليه ليحضرا ليحضر ندبا وليس على سبيل الوجوب ثم ومباحث المجانين في في الأصفال السفهاء الأوصياء ينظر الأوصياء الأوصياء الأوصياء الوصية حاج على على على والأوصياء وما يتعلق بهذا مباحث و ا س ع ة جدا في الفقه ا ل إ س ل ا م ي ينظر في حال الاوصيه ي و ص ي ة إلي و ة على ذ ذاته الذات بذات بذات ا الإنسان وصاية وإنما خطرفاته أمواله وإلا أشياء المجنون أو الطفل ادعى وصاية ليست على على وعلى فمن أو س أ ل عنها ق ا ض ي س أ ل عنها صحيح هذا ك ل ا ن له وصايه على ك ل ا ن عليه ن س أ ل عن حاله هل هذا الرجل عدل وعنده أ م ا ن ة وعنده كفايه يستطيع أ ن ينفذ الامر الذي اوصي إ ل ي ه به وبعد ذلك ي س أ ل عن تصرفه في هذه ا ل أ م و ر التي اوصي إ ل ي ه بها هل يقوم بها كما أ م ر الله تعالى او لا فمن وجده فاسقا او وجد وجد ل المصاي فعلا ا المصاي كان عنده وجده, فاتقاً قال أخذ المال منه. أو وجده ضعيفا ما عنده ك ف ا ي ة ما يستطيع ان يقوم بتنفيذ الامور التي يجب تنفيذها ب ا ل ن س ب ة للبستفيه او المجنون او الطفل وجده ضعيفا قال واحدا له اجل عبده بمعين يضع له واحداً آخر من أجل ان اخر يسير الأمور ن عمل إذن ع م ا ل أ و ل هو النظر في ا ل أ م و ر الناجذه المصالح ا ل ب ا ل ز ة ا ل م ه م ة من أ ج ل أ ن يثبت اركان العدل في ا ل م ن ط ق ة التي ذهب إ ل ي ه اليها بعد ذ ك القضاء لابد ا ا له ل ق ض من أمور سيأتي ي إ ل ل للمدعي والمدعي عليه ه و د في نعرفهما سيأتي نسبة من ما آلاف الناس س ي أ ت ي م ا د ا ع ي و ي أ ت ي ب ا د ع ا عليه هذا ما نتكلم عنه كلام عليه في موضوع آ خ ر لكن في أ ش ي ا ء سوف تحدث والقاضي له ص ل ة م ب ا ش ر ة بها ف ث ا ل ش ه ا د ة فيشهد عند القاضي أ ن ا س من الذي تقبل شهاده ت في الاسلام له شروط ألا أضر ولا على ارتكب يكون كبيرة طغيرة قد ولا أ ت ى بخارم من خوارم مرؤة و ل ي م ر و ء ه وليس فرعا ورقيقا ل ي س ما يكون في غ د ا ء بينه وبين م ش ك و د عليه في شروط ستاتي معنا بحث كامل كتاب الشهادات سنتكلم فيه على كل ما يتعلق بالشاهد لا نريد ان ل آ أ نبحث ن في هذا الموضوع ولكن الذي ن ت م ح ث ه ا ل آ ن أ ن القاطع حينما ي أ ت ي إ ل ى ا ل م د ع سوف يشهد أ م ا م ه الناس ولا يستطيع أ ن يقضي ب ا ل ش ه ا د ة إ ل ا إ ذ ا ثبت لديه أ ن هذا الشاهد عدل أ ن ه عد ل ش ه ا د ة ليس ع د ل ر و ا ي ة هناك فرق بين عدل ا ل ر و ا ي ة وعدل ا ل ش ه ا د ة عدل ا ل ر و ا ي ة شروطه خ ف ي ف ة يقبل في ا ل ر و ا ي ة العدل ولو كان عبدا تقبل ا ل م ر أ ة تقبل ر و ا ي ة أ ص ل على فرعه والفرع على أ ص ل ه هذه كلها م ق ب و ل ة في ا ل ر و ا ي ة لكن في ا ل ش ه ا د ة لا عندنا شروط ش د ي د ة ل أ ن ا ل ر و ا ي ة حق العام هذا هذا شرع يستبعد أ ن العبد يكذب في دين الله تعالى ل أ ن المفترض به انه عدل لم يرتكب ك ب ي ر ة ولم ي ص ط غ على طريق غ ي ر ة ولا أ ت ى بخارم و خ و ا ر م مروءه ع ر ف ن ه في حياته ف ي س ت م ع ت ان يكذب على كل واحد من أ م ة محمد ا ل صاحب يوم ا ل ق ي ا م ة يحمل ا س م الجميع ولا م ص ل ح ة في هذا بينما العبد في أ ح ق احقاد د سيده بينه وبين أ دائمة ق ا ئ م ة هذه بين الاحرار وبين العبيد إ ذ ا ما كانت في كل واحد فهي ظ ا ه ر ة ع ا م ة بين العبيده والاحرار في الزمن الماضي وبناء على هذا ما تقبل شهاده العبيد النساء شهاده ة ثلاثين النساء من ش الرجلين د واحد فيما يقبل فيه النساء وبناء على هذا القاضي سيشهد امامه الناس كيف سيعرف القاضي ان هذا الشاهد الذي شهد امامه عجل او غير عجل لا بد له من وسيله هذه الوسيله تاتي عن طريق المزكي المزكي في القضاء إ ن س ا ن له مواصفات ا ل ع د ا ل ة ا ل ك ا م ل ة رجل مسلم ع د ل سنتكلم ا ل آ ن على شروطه هذا المزكي عمله أ ن ه إ ذ ا أ ت ي بشاهد ما كانت قد ثبتت عدالته قبل ا ل آ ن أ ت ي بشاهد ي ش ه د أ م ا م القضاء فنحن عندنا في ا ل إ س ل ا م ما في أ ي واحد يشهد والله أ ن ا جلسيت كذا أ ش ه د ما نفهمه هذا في ا ل إ س ل ا م ولو كان ه ا ش م ي ة ولو كان مطالبيه ما نفهم هذا نهائيا أ ن عندنا في ا ل إ س ل ا م عدل هو عدل تقبل شهادته ليس عدلا ما تقبل شهادته أ ي ا كان هذا ا ل إ ن س ا ن كيف نصل إ ل ى ع د ا ل ة نصل إ ل ي ه ا عن طريق مذل ك إ ذ ا ن ل ق ا ض أ و ل شيء حينما ي ب د أ بالاعمال ا ل ر س م ي ة فيه داخل القضاء يجب ا يكون عنده مزكي وازم يوميا ي سيعمل سياتي الشاهد ليشهد ما في مانع القاضي ياخذ اسمه مكان سكني هو الذي يعرف هو ا ل م س أ ل ه اجراءات ا ل ش ه ا د ة لا بد منها وبعد ذلك يقول له انتظر حتى نسال عنك ي س أ ل عنه الناس ف إ ذ ا ثبتت كفاءته ثبت لدينا انه عدل حسب شرع الله وعدل حسب ف ص ص البشر لا هذا عدل لانه من الاسره ا ل ف ل ا ن ي ة عدل لانه ابن المسؤول الفلاني عدل لانه يملك、المال. المبلغ ا ا ل ل م كذا من المال لا ما هذا نفرب هو عدل لن يرتكب كبيره صله حياته ولم ي س ر على ص غ ي ر ة وَلَا خَوَارِبِ الْبُرُوءَةِ بِخَارِمٍ أَتَى مِنْ هذا هو العدل عندنا في ا ل إ س ل ا م ليس عدلا نرد شهادته ما نقبله مهما كان ظروفه عدل قبلنا شهادته طريق ا ل ع د ا ل ة هو المزكي إ ذ ا أ و ل شيء لا بد أ ن يكون في عنده مزكي طبعا ً ن ح ن قلنا هذا المزكي يبحث عن الناس الذين لا تعرف عدالتهم أ م ا ا ل إ ن س ا ن المعروف ب ع د ا ل ة يبحث عنه لا في اناس عدالتهم هنا تشكوها معروفة يذهب ن المدينة ف القاضي جاء إلى ي يبحث عن عداله ة عبد ا ل ل بن بن عمر عزيز ط الدفاع ا يذهب يبحث عن ع ا ل احمد طبعا لا ما. ما ض يسأل يسأل ي أنهم عنل بشهادتهم عدول ما ثبت عنده أ ن ه م ع د و ل لا يعمل و ا بشهادتهم هذا ه ب ا ل ن س ب ة لعمل ا ل مزكي طيب بل هو المزكي إ ذ ا كان المزكي سيقول إ ن فلانا عدل أ و ليس بعدل ا ل ك ج ا ء ة من باب أ و ل ى لا بد أ ن يكون المزكي عدلا و ب ذ ا يكون ذكر شروط المزكي شروط المزكي قال عدلا عدل والذي ذكرناه مسلم عدل يصبح كونه ل م يرتكب ك ب ي ر ة لم يصر على ص غ ي ر ة لم ي أ ت ي بخارم من خوارم ا ل م ر و ء ة أ م ا إ ذ ا عرفنا أ ن فلان ذكران على ط ل عيونه حمره هذا ما نقبل شهادته ولو عمل الدنيا فأسف هذا. نعم فلان يبتكب الكبائر إيش في يرتكب يرتكب ويصر ما شهادته فاسق نعم هذه مردودة الصراع الصغيرة كبيرة نقبل والتصرار على ا ل إ ص ر ا ر على ا ل ص غ ي ر ة ليس المراد أ ن يعمل ا ل إ ن س ا ن ص غ ي ر ة و ا ح د ة يكررها كل يوم حتى تنقلب إ ل ى ك ب ي ر ة لا م ك ذ ا قال العلماء ا ل ص غ ي ر ة التي تنقلب إ ل ى ك ب ي ر ة أ ن يكون عنده م ج م و ع ة من الصغائر يعملها مجموعة عمل معصين مرة ومرتين مرة ومرتين وإن عليه كبيرة الصغيرة هذه هذه الصغائر الإسراء الى الإسراء قلب على أن ليس المراه ص غ ي ر ة و ا ح د ة يعني ينظر إلى المرأة نظر الى م ر نظر أ ة إ ل ا ل م ر أ ة عشر مرات هذه ما قالت ك ب ي ر ة طيب ينظر إ ل ى هذه عشر مرات ي ن ظ ر وهناك يعمل ا ل م ع ص ي ر ا ل ا ن ي ه عشر مرات و ه ا ك ما يصير ك ب ي ر ة لا ليس المراه ا ل م ع ص ي ر و ا ح د ة ويمصر على عدد من الصغائر ا ت ه ت ا ر ه بالصغائر عدم مبالاته لها اصراره على اتيان بها هذا يسمى كبيره ولو فعل كل و ا ح د ة مرتان و ا ح د ة واحدة مرة فعل كل واحدة, مرة واحدة. هذا صار اسمه كبيره ة ذ اذا قال اسمه كبيرة. نعم لم كبيرة لم يرتكب ك ب ي ر ة ولم ي ص ر على ط غ ي ر ة وما عنده خال من خوارم المروءه ا ل م ر و ء ة هي م ل ك ة تحمل صاحبها على التخلق بخلق أ م ث ا ل ه في زمانه ومكانه يعني الانسان القاضي له مكان له م ن ط ب يجب عليه أ ن ي ت أ د ب باداب القاضي يكون عنده اذى يكون عنده حلم يكون عنده وقار أ م ا والله القاضي الصبح في القضاء والعصر لابس ل و ا ي ق ص ي ر وعمل عبد كره قدم في الملعب طاير ورا ء ا ل ك ر ة وادرى ما على ا ل أ ر ض وقع فوقه و ا ل ث ا ن ي ة ا ش هذا هذا ايه يعني, يعني ن ما, ما شبع فيما ن ص ب ل ق ض اوتيه ء ا ل م الشارع ا ي بالبطيخ ابن الضبين صلح هذا من ه انه دناء هذا الانسان الذي مال شبع بما من م اتيه ومنصب وجاف في توفر فيه يعني القاضي مثل القضاء القضاء الانسان هذا اذا اتماع شروط ينصد ظلمة مجتمعه ولكن م كما ت دردت س القاضي في المرة الماضية في إذا ا رغم هذا ففي ي الله الغتاة ع مخل بالمروءه ذ ا مسقط خ ل بالمروء م ف بالعداله ا ما مذكيا عجب صح أن يكون يعني مذكيا ولا يصح أن يكون لا قاضيا ولا لا هي ملكة تحمل صاحبها على التخلق ب أ خ ل ا ق أ م ث ا ل ه في زمانه وفي مكانه هناك بعض ا ل أ م و ر تختلف باختلاف الاعراض ف لكنها ولا سائغة ا في عرف آخر ر ك ف ا ء ة الرجل في ا ل م ر أ ة تختلف من مكان إ ل ى مكان لان ه ن ا ه ن اصيل أ تلو على ذ ن د الى الاسر ا ل ش ر ي ف ة في الهند أ خ ي انت لست اصيلا ا ت اصيل في أ م ت ي واتزوج من أ م ت ي كما في فعندنا ي م ا ن ف ع إ ن س ا ن اخرين لا نزوجه لا نعطيك ستكف أ ن ن ا تختلف ا ل أ ص ي ل اللي في الهند ل ي ت أ ص ي ل ا في الشام ا ل ص ي ل اللي في الشام ل ي ت أ ص ي ل ا في مصر هذه كفا تحددها الاعراق أ ع ر تحددها ا ل أ ولذلك قالوا يتخلق ب أ خ ل ا ق أ م ث ا ل ه في زمانه ومكانه يعني ا ل إ ن س ا ن يجيب يطلع الآن حاسر ا ل ر أ س ا ل ح د ا ل آ ن هنا في الكويت في ج ز ي ر ة العرب بشكل عام مستهجن هذا الحج ا ل آ ن مستهجن قبل عشرين س ن ة أ و خمسين س ن ة ما كنت تجد إ ن س ا ن ا حاسرا عن ر أ س ه هذا الكلام الفقهاء قالوا عنه إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن حثر عن ر أ س ي في الزمن الماضي ومشى في الشارع هذا حثت مكانته ا إ ذ ا كان من ا ل ز ب ا ل حثر عن ر أ س ي م ا م ش ك ل ة أ م ا واحد من الناس المعروفين في مجتمعهم وحثر عن ر أ س ي ما كانوا يقبلون منه هذا كان يعتبر مسقط في ا ل ع د ا ل ة كان يقولوا حتى يتي معنا في بحث ا ل ش ه ا د ة ا ل فقيه دراسه الفقهاء معروفه دراسه العلماء مع دراسه القضاه م ع ر و ف فقيف لبث الزمن س و ولبث ومشهر ب هذا ججاجه طاقية الشارع ا ل الماضي كان هذا مسقطا للعداله ة ذ ا م خ ل بالمروءة الآن هذا السلوال الضيق ل ن في بعض ا ل ب بعض ي وفي ئ ا ا ت ل م ج ت ت ت م الزمن الماضي ع يشيع ا الناس في في ي قبل أن ن ش و ر كان مسقطا للعدالة و ي في عورة هذا ليس كان فسقا الانسان تفقه يوم من ا م ا يستحي منه حتى في عصر انتشاره ا ل آ ن في بعض انواع من هذا ا ل ل ب ا ت يستحي منها ذ الانسان الحي نعم ففي الزمن العرف ففي الماضي تغير الآن هكذا إلى, إلى الشام حاسر الرأس طبيعي. قل ما تجد إنسان على رأسه تجد شيئا تغيرت الاعراف أ ع ر ف تغيرت ا ل أ ما نستطيع أ ن نقول إ ن ا ل ح ا س ر عن ر أ س ه سقطت مروءته نعم ليش ل أ ن ه لا توجد عندنا نصوص في هذا توجب علينا أ ن نضع شيئا على رؤوسنا و إ ن م ا هي ا ل أ ع ر ا ف و إ ن مزكي ا هي اذن ان يكون مسلما عدلا عارفا ب ك ت ا ب ة طبعا هذه ا ل أ م و ر على من صفات الكمال من ا ت ف ا ت الكمال عند المزكي عرف ب ك ت ا ب ة المحاضر والسجلات ت ل المحاضر ا كتابة والذي يكتب عن ن هذا إ ا الذي ن عنه إنه سيزكيه يكتب ع سيكون ك المكان لابد من لابد ا الأمور في القضاء ويفيدها ب ت حتى تثفت ه هذه في كيف يفيد شهويا ما تفوت في هذه ا ل أ م و ر فما لا نستطيع أ ن نهدر عداله انسان ل إ بكلاشه م فوالى بدء يكون هناك شيء مكتوب واذا احتاج الى شهاده لا بد من الشهاده يعني مذكتي سوف يذهب و الى إ علماء ا ا ل م ن ط ق ة يذهب و الى إ ع د و ر ه ا يذهب و الى إ وجهايه يقول د ك فلان عندكم في الحي تقدم ج و م ا ل ل ش ه ا د ة هل س ج د و ن ه أ ه ل ا ل ل ش ه ا د ة اما ان يقولوا نعم و إ م ا أ ن يقولوا لا وكل منه ما لا بد له من ضابط كل م م ن ه اذا جرحه لو ب د شاهدت سبب الجرع يقول لا لا تقبلوا شهادته ليش ما نقبل شهادته اخي من ك ت ا ب ة وتدوين حتى يكون ا ل أ م ر ف ا ل س ا رسميا ما يصير ف ي ع ر ب نهائيا فلا بد أ ن يكون ا ل م ذ ك ي عارفا ب ك ت ا ب ة المحاضر و ا ل ت ج ل ا ي س ت ح الاتحباب يستحب حتى ب سبيل كتابة أن أغور أن أن يكون يكون يكون هناك ثقص يعني حتى يكون عنده فقيهاً ثقص هذه ضوابط أكثر على مع من ا ل ض ويستحب ا الإنسان ا ا ب ط ل ع د ولا و الأمر يحتاج إلى الأحيان فيما يحتاج فقه في كثير ي من أن فقه ووفور عقل فغير الإنسان حليم عنده صفات كمال في عقله فيكون الانسان س ف ي ه ي س ب ع ا ل ك ل م ة فيغالي فيها ويبالغ لا يكون الانسان عنده وفور عقل حلم ي أ خ ذ ا ل أ م و ر بالتروي يستوعب القضايا ويجعل تدونه يقول أو يسمع كلمة فلان عجل أن فلان هذه لابد من, من تغوي و ت ر ي و ت وبحث كامل وزوجه خط حتى لا تلتبس الخطوط ببعض وكم وكم أ و د ت ر د ا ء ة الخط بالحقوق كثير من ا ل ح ا ل ة ر د ا ء ة الخط تودي بالحقوق من أ ي ا م ن ا في و ر ق ة بامتحان ما عرفت ق ر أ ه ا احتاج ا ن ا ل ك ا ت ب ي ق ر أ ه ا ما يستطيع اني ا ق ر أ ه ا ب د ا لا سبيل إ ل ى قراءتها لا لا لا لا لا يمكن、فايمكن. حاولت تسجل من كتبت لم استطع ق ر ا ء ة هذه و ر ق ه مضطر في هذه ا ل ح ا ل ة إ ن ي أ ش و ف ا ل كاتب أ ق و ل له تعال قي كيف كتبت أ ن ت هنا ا ق ر أ ماذا كتبت بعد ذلك ن ش و ف كلامه صح ولا لا كم و كم أ و ج د رجاءه الخطوط بالحقوق ولدى ز و د ه ا ن يكون ي ن د س صفات الكمال فيه أ ن يكون ذا خط جيد طيب القاضي ليس فقط يتخذ م ذ ك ي ا م ذ ك ي للخارج ل ل أ ع م ا ل الخارج للقضاء لكن ضمن قوس ا ل م ح ك م ة يحتاج الى ش ي ا ء ربما كان الشاهد يتكلم ب ل غ ة الاعاجم والقاضي لا يعرفها لذا لابد, لابد له من ترجمان يترجم للقاضي ماذا يقول الشهود أو م او ذ ا ي ق ل المدعي او ماذا يقول المدعى عليه قال و ي ب ت خ ذ مترجما نعم وشرط المترجم ايضا المترجم شرطه ان يكون عدلا ل ا ن يمكن ان اتكلم بشيء وينقذ للقاضي شيئا اخر يمكن أن يقول المدعي شيء ويفرسله بشيء、آخر. المدعى ان من عليه يفرجمه بشيء اخر المترجم لابد أ ن يكون عدلا والزياده على ذلك لابد أ ن يكون حرا والشرط الثالث لابد من العدل ولو كان عدل لابد من اثنين, لابد من اثنين. لان ب د م اثنين لأنه ب م ن ز ل ة الشهاده ة ل ن ك أ ن ه يقول للقاضي فلان قال كذا حتى نثبت هذا لابد من اثنين ا لان م م ت ر ج الاسلام يهدر حقوق البشر لا ا ل أ ص ل عندنا في الاملاء الصيانه في ا ل أ ف ض ا ء الصيانه والتحرد في ا ل أ ر و ا ح الصيانه والتحرد وعندنا القضاء وجد للحفاظ على حقوق البشر في ماله في عرضه في دينه في نفسه كل تتطلب أجل الأمن ما من حياته تقرار و ا ل ط م أ ن ن ي ة ف ي قلوب الشهاده ب ر ب أن كالشاهد ن إذن شرط المترجم أن يكون عدلا ولابد حرا د ا ا ل ش لان يقول كل منهما أ ش ه د أ ن هذا الذي يتكلم سواء كان ش ا ه د او كان مدعي ومدع ع ل ي يقول المترجم اشهد ان فلانا هذا الذي ذكرناه يقول ك ل ا م فاذا قال اثنان صار ك ل ا م ه ثابتا ب ا ل ب ي ن ة القاضي ما يفهم لغتهما ا ل م ت خ ا ص م ة او ل غ ة الشهود فلا بد من المترجم ولا بد من العدد في المترجم حتى يثبت كلامه、نعم. وشرطه ع د ا ل ة وحريه ة وعدد القلب في الترجمة دعم وعدد ي ي ت ر ج م اذا كان ر يشترط البطر واشترط ف فيه اللغة لا ع في إسماع قاضي فيه قاضي ليس القاضي يسمع القاضي يكون اسماع المراد بالصمم ان اطراج ما لاننا ذكرنا ان, من شروط القاضي أن يكون سميعا لكن بعض سمعه صمم من بعض القضارة تقيل لكن ان شروط فحتى يتكلم المدعي أ ويشد ا ل م د ع صوته فيحتاج من يسمعه م هذا ث لمن ا ل ب ل غ يسمعه ا ل م ن فيحتاج إ لمن ى ب يبلغ بعض ل وكذلك الشاهد بعض الشهود غ وراءه صوته م خ ف ض لا يسمعه ك ا القاضي والقاضي أيضا بنفس الوقت د يسمعه بنفس فلا ا ت م ع أ م ر ن ف ل بد من مبلغ يبلغ القاضي ما يقوله الشهود قال ولابد هذا المبلغ من من العدد أيضا لا يكفي واحد صار الترجمان المبلغ لأنه بمنزلة في يكفي من بمنزلة الترجمان من صار اقتداء ل ر بكثر ة بعمر رضي الله تعالى عنه كانت عنده جرة و ي ت خ ذره سجن ف ا تقول ذ ا لا النقص شيء بديه يستحب ديه عليه بد د لكن من ويتخذ ل لا ة بد أن و الأمور ص نصى ى على عليه لا هذه هناك إذا ما عليه قد يتخذ وقد لا يتخذ لابد أن بد قد يكون سجن ي سجنا يتخذ بالتأجيب لتهذير تكون سجن سجن جرة أن عنده لا لأداة بد و و حق ويستحب كون مجلسه فسيحا مجلس القاضي مجلس فسيح واسع حتى يشهده الناس وياتوا اليه بارزا واضح لفشل ر جميعا موخم م لحاله لزاويه من الزوايا ما يراه احد مصولا من اذى حر وبرد حتى م ا يكون هناك ازعاج للقاضي ولا ازعاج للشهود للاسلام حتى يضمن لكل من الثلاثه ا لكل ق ا والشاهد متداعيين ض ي و ل من القاضي والشاهد المتداعيين يضمن لهم الظرف الملائم مش شديد حار قد يؤدي إلى خلل بالشهادة قد يؤدي الى خلل عند المدعي ت ا ع ق يؤدي إلى خلل ن د ا ا ل م ت ع ل ا ب د أ ن يكون مكانه مصونا من أ ذ ى حرين و ب ر د ف ع ن د م ا د ق و ل لي ا ل آ ن والله ا ح ن عندنا مكيف القضاء صحيح لكن هذا ليس في كل مكان موجودا ليس موجودا في كل مكان في بلاد العالم كلها ا ل آ ن مازال ك في بلاد العالم مكان القضاء مثل ب الطين والقضيه ا على الترسي من القش مازال موجودا في كثير من الاماكن في العالم اليوم ما تعرف شيئا عن كثير من وسائل ا ل ح ض ا ر ة التي وصلت اليها البشريه في هذا العطل بدا ا اذى لائقا من مثلما مكان حر لائفا بالوقت. لائفا بالوقت والقضاء بالوقت. فيه بالقضاء. القاضي مجلس في مكان يأمه يا ا لا د و ب أو تبتع ف يصح ا حق ما يفقش لا بد أ ن يكون لائقا ب ا ل ق ض ا ء ل أ ن القضاء له فيله والقاضي ع ي م ث د أ ع ظ م عمل في الاسلام إ ق ا م ة العدل بين أ و س ا ط المجتمع نعم لا. لا مسجدا المسجد ما يصح أ ن يكون مكان للقاضي ليش معنى اشرف ي ا ل أ م ا ك ن ل أ ن القضاء لا يخلو من ل غ ة ف إ ذ ا كان الناس في المسجد فربما تهاتوا ربما أغلب بعضهم ا ل في ق ويكره ل لبعضهم الآخر واللهاء على هذا ص ا المسجد م مثل هذه الأمور عن هذه و ي أ ن يقضي القاضي الان صفات القاضي ا ل ذ ا ت ي ة كما تكلمنا على صفات المزكي لابد أ ن نعرف ما هي الحالات التي يكره للقاضي أن يقضي ب ه ان فإذا أراد أ يقضي القاضي ا ل بها د أن يكون هادئاً البال مستريح البال هادئ القلب مطمئن النفس ما في شيء يشغل باله نهائيا أ ب د ا إ ذ ا وجد أ ي شيء يشغل بال القاضي في هذه الحاله يكره له القضاء قال يكره أ ن يقضي في حال غضب غضبان ل أ ن غضبه هذا قد يوقعه في القضاء بغير الحق بغير العدل قد يوقعه غضب الغضب, يعمل الغضب يذهب بكمال في كمال العقل الغضب يذهب في ا ء كثيرة ي ذ ه بهاء ب ب ا ل إ ن س ا ن يذهب, يذهب بروزقه يذهب بوقاره الغضب شيء مزعج اثاره ع ظ ي م ة جدا في ح ي ا ة الانسان إ ن س وكل الغضب لما ل ياتنا أنا عارف ن إ يوضب لا يقوم طبيعيا فقال ما يقضي القاضي في ح ا ل غضب ولا في ح ا ل ة جوعان شديد ج شديد وعرفان ان الطعام ينتظره يكتب القاضي يكتب ا ل ق ر ر ا ا ل م ح ك م ة وينتهي منها من أ ج ل ان يذهب إ ل ى الطعام ما يقضي حاله هذا قضاء جائر مفترض به أن ل ا يكون جائر وعال وتعالى بثمانا فهذا أبدا مشكلة تذهب تقضي قال وقد قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حضر العشاء و ا ل ع ش ا ء ف ا ب د أ و ا بالعشاء وتكلمنا على هذا الموضوع في صحيح مسلم قلنا إ ذ ا حضر العشاء وكان ي ت و إليه و ك اليه ن يتوك إ جائعا كان جائعا ي ت و إلى ا ل ط ع ا م في إ ن ه ب ب د أ الطعام ويشبع وبعد ذلك يدخل ا ل ص ل ا ة وهو فارغ المال مطمئن القلب مرتاح ل ل ن س ب في شيء يشوشه او شبعان اكل اكل اكل لما مات هذا يموت ثم ى ا ه ع ي و قائد يتجشا ويبتك ي من هذه ا ل ق ض ي ة حتى يذهب ويستلقي على ظهره قال لا تقضي ل ه ي ذ ه ب تريح حتى تهدا نفسه وتعالى تقضي بين الناس يعني كما ان الجوع يشوش البال كذلك الشبع يشوش البال وربما كان الشبع الزائد المفرط عن الحج فيه اذى أثر أدى من ج وكل ع الجوع الإنسان يتحمل ن بعض ح ا ا الشباع ت يموت معها قد يقضي ويكره في أن حال غضب وشباع وجوع م ف ط يسوء ن وكل حال ي خلقه, خلقه في كحاق ل ل ي س و غلقه في حاق حاق مجالس ي ت ر ا ق ط على الكرسي يريد ان يبول لا تذهب ويتبول ويتضايق من الغائط قالوا الحاذق ل ل ج هذه ينبس ح ا ء ضيقا ي م الصور هو ا ق ا لا حذاءه ا د ل لذجله يطلع ذلك تحرك هذه يستريح يقضي وبعد تضرب للامور التي تشوش على الانسان ذ ه ن ه تشغل باله ربما توقعه في غير الحق ع ج ل في غير ا ولذلك كل أ م ر يؤدي إ ل ى هذا يعتبر من ا ل أ م و ر التي يستحب للقاضي ان يتنزه عنها ح ا ل ة قضائه يستريح وبعد ذلك يقضي بين الناس قال وينجب أ ن يشاور الفقهاء ولو كان كيش مجتهدا ا كان كان ولو كان م ما في مانع ا ل إ ن س ا ن يتشاور مع غيره يثدي ب ر أ ي ه ويسمع آ ر ا ء ا ل آ خ ر ي ن ويستفيد من هذا أ م و ر ك ث ي ر ة تحتاج إ ل ى ا ل م ش ا و ر ة و اصلا العلم لا يزكو إ ل ا ب ا ل م ش ا و ر ة والمكان الذي ما في ا ل عالم واحد ف ح س هذا العالم بموته قبل موت الجعله والعوام ل أ ن ه لا يجد من يذاكره ف ا ل م ذ ا ك ر التي تحيي قلب ا ل إ ن س ا ن العالم وتبين ح له ك ث ي ر من ا ل ا م و ل ة كانت خ ا ف ي ة عليه يندب أ ن يشاور ا ل ف ق ا ئ قالوا يذهب ليش؟ قال القاضي ليشتري في عند البقاله يقول له يالله ل هذا رخيص يحابيه لكن هذا رخيص لا ثمن لا شيء بدون ثمن ف إ ذ ا ا ق ت ع ل ى القاضي كل يوم اعطاه شيء رخيص ر خ ص و ا ي ر يمكن يوم من ا ل أ ي ا م يقف أ م ا م القاضي فالقاضي يضطر ل أ ن ي ح ا ب ه أ ي ض ا ف ق ا ل و يندب أ ف ض ل طبعا هذا ليس ضروري قد لا ي ف ع يندب ان لا يبيع بنفسي ولا يشتري ن ف س ي يقول اندب قادم هو الذي يذهب فيبيع له ويشتري له حتى يتجنب موضوع ا ل م ح ا ب ة ولا يكون له وكيل معروف ل أ ن الوكيل قد يحاب كما يحاب القاضي فتكون ا ل ن ت ي ج ة و ا ح د ة انظروا إ ل ى ش د ة التحري والتحرز والحيط ة التي أ و ج د ه ا ا ل إ س ل ا م في هذه القواعد من أ ج ل أ ن يكون القضاء عندنا يعني في أ ع ل ى درجات م ث ا ل ي ة التي يمكن ل أ ي عاقل في الكون أ ن يتطورها مهما حلق الانسان بخياله اليوم ما يستطيع أ ن يصل إ ل ى الواقع الاسلاميه فين أهدي إليه ل قال ه أهدى د ي ينظر اللي تي بينك وبينه لك و خ ص ة أم لا توجد ب ن ن ك و ب ي خصومة ف إ ن كانت توجد بينك وبينه خ ص و م ة فلا تقبل هديته بحال ولو كان ممن يهدي إ ل ي ك قبل تولي القضاء ل أ ن ه د ي ة آ خ ر لها معنى آ خ ر ش ي ب ة م ش ا ئ ب ه ا ل م ح ا ب ا والرشوه فلا يقل ما, ما يوجد للمهدي قضيه ة ما في、القضية. ليست له خ ص و م ة عند الناس ننظر هل كان يهدي ل القاضي قبل القضاء أ م لا ف إ ذ ا كان يهدي له صديقه أ ن أ ه د ي ل ه وهو يهدي ه صار قاضي اهديه ع ا د ما في شيء ما اتهم في هذه ا ل ح ا ل ة هذا شيء م ا ل و م و أ م ا إ ذ ا لم يكن بيني وبينه م ه ا د ر لا أ ه د ي ت ه ولا أ ه د ى لي فلما صار قاضيا أ خ ذ ح ا ل و ر ح ن هديته س ي ا ر ة ليش هديته سياره ما بعرفه الجواب بعرفه مكتوب على ا ل س ي ا ر ة و ق تبعث بقلم يراه كل من يعرف بالمصالح والمفاسد يعرفه أ ك ث ر الناس في هذا العصر كيف يهديله هلا هل جلس في بيت أ ب ي ه و أ م ه فينظر أ ي ه د ى له أ م لا هذا ما هدي الابتغاء وجهه ل لو أ ن د ي ان أجل أن يكون قاضيا ظالما من اجل هذا اهدي له من اجل ان يحكم بغير ما أ ن ز ل الله ولذلك قالوا ما يقبل قال فاين اهدى إ ل ي ه من له خ ص و م ة أ و لم يهد ي قبل ولايته ح ر م قبولها و إ ن كان يهدي س ا ب ق قال ولا توجد خ ص و م ة قال لا مانع لكن يستحب أ ل ا تزيد عما كانت عليه د فعادي ي أ ه أسوره أن عادة لما أسوره أخذ له و أخذ عذبة ح ا ت ثمنها دينارين أ خ ذ ب ا ق ة ورد ثمنها ديناران. ثمنها ديناران اخذ له ا ل آ ن ب ا ق ة ثمنها ديناران أ خ ذ له ع ل ب ة حلويات ثمنها ديناران ولا أ ز ي د على هذا يستحق لكن لو ز د وليس في نفسه شيء, والقاضي لا في نفسه شيء. والامر ق ض ي يزد في شيء لا ل ا نفسه و أ قائم على عرف فيما بيني وبينه وهو صديق صديق منذ أ م د بعيد العاده بينهما جاده ب ي ن ه ا ل أ ف ض ل ان لا تزيد لكن لو زادت لا يوجد في هذا إ ش ك ا ل ولذلك قال زاد بقدر ا ل ع ا د ة يعني م أ ل و ف ة و ا ل ز ي ا د ة مثل ما قلنا إ ذ ا ك ا ن ز ي ا د ة ب س ي ط ة ما فيها إ ش ك ا ل أنه التقدير هذا يعني أ ن ا أ ه د ي ه م ر ة بدينار ونصف م ر ة بدينارين م ر ة بدينارين و ر ب ع د ي ن ا ر ي ن مره ب د ي ا ف ي ه ب د ي ن ا ل ن ه بدينارين ف إ ذ ا زادت يعني ز ي ا د ة ا ل م أ ل و ف ه او ما زادت قد ي س ت ح ب القاضي أ ن يثيب عليها ولو كان في بيني وبينه هذا سابقه, ولو كان في بينه وبينه وبينه وبينه هذا سابقه زادت قليلا أ و لم تزد في هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى لي ا ل أ ب ر ئ لذمتي عند الله أ ن اثيب عليها يعني أعجال هدية على طول سامعك الخادم اللي عندي أ ق و ل له قلت اخي ا ذ ي الذي يعطيها لفلان مقابل ه ذ ي ت ي حتى لا يضطر ا ل إ ن س ا ن في ل ح ظ ة من اللحظات إ ل ى المحاضره قد يهدي إ ل ي اليوم و أ ن ا م ا ازور الان لم اجد س ن ي م ك ما أ ز و ر وجبت هدي اليوم ا حتى أ ب ر ئ ذمتي في القضاء ا ل أ ف ض ل لي ا ل أ ف ض ل وليس واجبا ان أ ث ي ب ه عليها إ م ا ب ه د ي ة أ خ ر ى مماثله لها ق ر ي ب ة و إ م ا بشيء آ خ ر دخلت اعطيه هديه وتفضل ه م ه الهديه ف ت م و ن ج د ي د و ه و م و ا ا م ع حكم ل ق ا ض ي يعني ما هي ما ا ل أ م و ر ا ل ت ي يمتنع ي ف ه ا حكم القاضي متى لا يقبل قضاؤه نؤجلها للجزء القادم إ ن شاء الله ل أ ن الزمن لا يستطيع ل ه صلى الله ع ل ي ه وعلى ه وصحبه